كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل حدثنا علي بن عبد الله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 سليمان ابن مهران الأعمشي رحمه الله تعالى وذكرنا شيئا من ترجمته ونتمم اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى شيئا أيضا من الكلام عن ترجمته مع ترجمة بقية رجال الإسناد وكنت ذكرت في المرة الماضية كلام أبي خالد الأحمر وسليمان بن حيان أنه قال ذكر عند الأعمش حديث ذاك رجل بال الشيطان في أذنه وهو يقصد حديث عبد الله المسعود رضي الله عنه, عنه وهو في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عنده رجل نام حتى أصبح ولم يصلي قال ذاك رجل دال الشيطان في أذنيه هذا هو الحديث الذي ذكر عند سليمان ابن مهران الأعمش رحمه الله تعالى فعلق الأعمش فقال ما أرى عيني عمشت إلا من كثرة ما يبول الشيطان في, أذنه في أذني قال أبو خالد وما أظنه فعل ذلك قط علق الذهبي رحمه الله تعالى على هذا الكلام فقال يريد أن الأعمش كان صاحب ليل وتعبد بعض إخواننا استشكل هذا الكلام وراجعني فيه فقال كيف يزر المرء على نفسه يعني الأعمش عندما ذكر هذا الحديث قال ما عمشت عيني إلا من كثرة بول الشيطان في أذني يريد أن يدفع عن نفسه مظنة أن يقال يقوم الليل فيقول يعني إزراء المرء على نفسه غير مطلوب شرعا فكيف قال الأعمش ذلك فأقول إن أرباب اليقظة إذا آنس الواحد منهم شيئا من العجب أو من الكبر أزرى على نفسه وقد حدث هذا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فإنه ذات يوم صعد المنبر بعدما جمع الناس وقال إنني كنت أرعى غنمات بني فلان على قراريط ثم بكى ونزل من على المنبر فقال له عبد الرحمن بن عوف ما زدت على أن أزريت بنفسك فقال له إن نفسي حدثتني بالخلافه فأردت أن أذل هذا شيء طرأ على عمر رضي الله عنه وهو من أرباب اليقظه الكاملة فلما قالت له نفسه بخ بخ إنك اليوم أمير المؤمنين فأراد أن يؤدب نفسه التي جمحت عليه فذكر ماضيه ولا يزال أهل النبل يفعلون ذلك ولا يتبرؤون من ماضيهم لا سيما إذا كان ماضيهم يعني ليس فيه ما يشين عرضا ولا مرؤة ونريد أريد ان نفرق بين هذا يعني الفقر ليس عيبا القلة ليست عيبا عندما أكون من أغنى أغنياء الناس ثم أذكر ماضية لما كنت فقيرا حقيرا لا حول لي ولا طول ولا مال هذا يدل على النبل بخلاف أهل المعاصي لما الإنسان يفعل معاصي كثيرا ثم يستره الله عز وجل ويتوب فلا يقولن إنني زمان كنت أفعل كذا وكذا وكذا لا سيما إذا كان رجلا متبوعا وفتح الناس أعينهم فوجدوه رجلا متبوعا ذا حشمه يعني ما ينفعش مثلا يأتي رجل صار كبيرا الآن في الدعوة إلى الله عز وجل يقول لك والله أنا زمان كنت بدخل وبدخل سينما ومش عارب بمشي مع البنات والكلام ده هذا كله لا يجوز لي أولا هذه معاصي ستراه الله عز وجل عنك ولم يعرفها أغلب الذين فتحوا أعينهم فوجدوك متبوعا فلما فضحت نفسك وقد سترك الله عز وجل لكن من الممكن أن يقول المرء شيئا من هذا في بعض المجالس الخاصة لمن يثق أنه إذا حدثه بهذا نزع وتاب وإلا انا أعرف أن بعض من كان يشار إليهم بالبنان وكان نجما في الدعوة وكان شره التدخين جدا، فكان يقول أنا كنت بدخن تمانين سجارة في اليوم ومائة سجارة في اليوم. فسمعت بعض الذين يدخنون يقولون ويعتذرون عن أنهم يدخنون فلان الفلاني كان بيدخن وهو تاب بعد ما بقى سنه ستين سنه أنا لسه سني ثلاثين سنة خمسة ثلاثين سنة أشرب الحد ستين سنة وأتوب زيه. يعني هذا شيء قد يغري بعض الناس بأن يواصل العصيان لا الإنسان لا يستحي أن يذكر شيئا من ماضيه الذي ليس فيه شيء من العصيان لأن هذا ترجمة عملية لمعنى وقوف المرء في مقام الشكر إنما الذي ينكر ذلك لا سيما على طريق التبجح والكبر فهذا معدنه خسيس وما قصة الثلاثة الذين قص النبي صلى الله عليه وآله وسلم علينا قصتهم من بني إسرائيل ببعيده والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولعلكم إن شاء الله تعالى تعرفون القصة كلها وهي قصة الأبرص والأقرع والأعمى قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في بني إسرائيل ثلاثة نفر أراد الله أن يمتحنهم أو أن يبتليهم أبرص وأقرع وأعمى فأرسل إليهم ملكا فجاء الأبرص فقال له ما تشتهي قال أشتهي لونا حسنا وأن يذهب عني ذلك الذي قذرني الناس من أجله قال أي المال تحب قال البقر، فأعطاه بقرة حاملا وقال بارك الله لك فيها ثم جاء الأقرع قال ما تشتهي قال أشتهي شعرا حسنا وأن يذهب عني ذلك الذي قذرني الناس من أجله قال أي المال تحب قال الإبل فأعطاه ناقة عشراء وقال بارك الله لك فيها ثم جاء الأعمى فقال ما تشتهي قال أن يرد الله علي بصري وأن يذهب عني ذلك الذي قذرني الناس من أجله قال فأي المال تحب قال الغنم فأعطاه غنمة حاملا وقال بارك الله لك فيها وعطاه غنمة ولودا وقال بارك الله لك فيها فنمى مال كل كل واحد من هؤلاء كالدود حتى صار للأول واديا من البقر والثاني واديا من الإبل والثالث واديا من الغنم ثم جاءت ساعة الامتحان فجاء هذا الملك الأبرص في صورة رجل أبرص عشان إذا كان ناسي ماضيه يذكره فقال له عابر سبيل انقطعت بي الحبال ولا حيلة لي إلا بالله ثم بك فهل تعطيني بقرة أتبلغ بها في سفري قال له الحقوق كثيرة الديون كثيرة يعني أنا إن أعطيتك وعطيت هذا وذاك أو أعطيت كل سائل أفلست وأنا رجل مدين قال يا هذا كأني أعرفك ألم تك أبرصا فأعطاك الله لونا حسنا ألم تك فقيرا فأغناك الله قال إني ورثت هذا المال كابرا عن كابر قال إن كنت كاذبا صيارك الله كما كنت وجاء الأقرع في صورة رجل أقرع وقال له نفس المقالة وجاء الأعمى في صورة رجل أعمى فقال عابر سبيل انقطعت بي الحبال ولا حيلة لي إلا بالله ثم به فهل تعطيني غنمة أتبلغ بها في سفري فقال الأعمى يا هذا لقد كنت أعمى فرد الله علي بصري وكنت فقيرا فأعطاني كل الذي ترى فخذ ما شئت ودع ما شئت فوالله لا أرزأك اليوم شيئا أي لا أنقصك مما تريد مني شيئا في هذا اليوم فقال له الملك أمسك مالك بارك الله لك أمسك مالك فإن الله رضي عنك وسخط على صاحبيك لا. إيه له لما يقول أنا كنت أعمى فرد الله عليه بصري وكنت فقيرا فأغناني الله إيه المشكلة يعني أن يقول المرء هذا لماذا يتبرأ المرء من ماضيه ليه لا يتبرأ المرء من ماضيه الأسيما إذا كان غير مشين إلا وهو يدلنا على لؤم معدن هذا الإنسان إذن كل إنسان يعلم داءه فإذا جمحت نفسك عليك افعل شيئا تزري عليها به ولا يغرنك ما يلقيه الناس من الثناء في أذنك فهذا ليس بنافعك عند الله عز وجل لما يقول لك يا فضيلة الإمام يا فضيلة مولانا انت اعلم الناس في الدنيا انت افضل الناس انت وشك منور كل ده لا يغني المر عن حقيقة نفسه اذا كان من اهل اليقظة فان الثناء هو مركب الكبر والبطر قال تعالى ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون عبد الله بن سلام مثلا وكما قال بعض الصحابة رضي الله عنهم كان يمشي على الأرض ونحن نعلم أنه من أهل الجنة ده بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم من حديث قيس بن عباد وخرشة بن الحر رحمهما الله تعالى كلاهما عن عبد الله بن السلام يقول قيس ابن عباد بينما نحن جلوس في المسجد مع بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذ دخل رجل على وجهه أثر من خشوع فصلى ركعتين تجوز فيهما يعني قصر الصلاة فقالوا أول ما رأوه هذا رجل من أهل الجنة قال قيس فتبعته وفي حديث خرشه بن الحر قال فتبعته فإذا بيته خارج المدينة دخل قيس بن عباد على عبد الله بن سلام وكان حبر اليهود قديما قبل أن يسلم كان حبر اليهود وكان فاضلهم وخيرهم وسيدهم قال فحدثته فلما استأنس حصل نوع من الأنس بي قلت له بياء أنت داخل قال جماعة من الجلوس هذا رجل من أهل الجنة فماذا قل للحكاية، فقال عبد الله بن سلام، سبحان الله، ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم، وسأحدثك لماذا؟ قال رأيت رؤيا على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الرؤيا دي عبارة عن روضة واسعة، فذكر من عشبها وخضرتها وسعتها وفي وسط هذه الروضه عمود أسفله في الأرض وأعلاه في السماء وفي أعلى هذا العمود حلقة فجاءني رجل فقال اصعد فقال لا أستطيع وعايز يصعد عشان يمسك بالايه الحلقة التي في السماء هي في أعلى العمود فقال لا أستطيع فجاء من صف والمنصف هو الخادم فزجل بي زجل بي يعني حط على إيدي كده وقذف به إلى فوق قال فارتقيت وأمسكت بهذه الحلقة واستيقظت وإنها لفي يدي يعني استيقظ لا إيد عملة كده كإنه ماسكي الحل قال فقصصتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أما الروضة فهي الإسلام وأما العمود فهو عمود الإسلام وأما العروة أو هذه الحلقة فهي عروة الوثقى وأنت على الإسلام حتى تموت وفي اللفظ الآخر قال أنت تموت وأنت مستمسك بالعروة الوثقة يعني هذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن سلام يموت على الإسلام كان ممكن يطمن واستريح و... ويعمل أي حاجة يقصر في العمل بتاع الكلام ده لا كان من دأب عبد الله ابن سلام وكان غنيا رضي الله عنه وعنده أعبد كثيرون كان لما يدخل السوق كان يحمل متاعه على كتفه أو على ظهره مع ان عنده ايه كما قلت أعبد كثيرون يعني كان ممكن أي عبد من الذين يملكهم كان ممكن يحمل هذا المتاع لكن كان لكن عبد الله ابن كان يحمل متاعه على ظهره فيقال له في ذلك عندك كثيرون ممن يحملون هذا المتاع فيقول إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذره من كبر فقد يشعر المرء بهذا الشعور وهو أدرى بنفسه قد يكون مثلا رئيس مؤسسه أو رجل في منصب كبير تلاقي أول منزل بالسيارة واحد بيجري يفتح له الباب واحد بيجري ياخد منه الشنطة واحد بيجري قدامه واحد بيجري وراه هو إيه إله صغير كل هذا مدعاه الكبر حتى لو كان الرجل فاضلا حتى لو كان الرجل فاضلا كل هذه الأشياء يمكن أن تنمي داء الكبر في قلبه أهل اليقظه لا يغرهم كل هذا لا نفسه كده ستجمح عليه لا يشير الشنطة بنفسه ينهى هؤلاء السعاه ان ما يجرو عشان ياخدوا الشنطه ولا يجروا عشان يفتحوا له الباب او نجري قدامه او نوسع لسعاده البيت لا اذا علم هذا يبقى يشيل يحمل متاعه بيده ليه لانه هو الذي يعرف عله نفسه بعض المشايخ دخلت مرة حمام المسجد ليه ماسك المساحة وعمال يكنس او يسحب المية بتاع الدورات المية وعمال ينظف الحمام وكده فبقول له عنك فقال لي لا طب بتعمل كده ليه قال شعرت ببعض الزهو ببعض الزهو أول ما تشعر ببعض الزهو روح نظف دولة الميضة بتاع المساجد روح نظف الميضة بتاع المسجد، اعمل أي حاجة لتكسر هذا الكبر الذي يمكن أن يدب إليك كل إنسان حجيج نفسه وكل مرئ يعرف علة ذاته فكان مثل هذه الحكايات التي يقولها مثل سليمان ابن مهران الأعمش رحمه الله يقولها ليدفع عن نفسه داء الكبر على خلاف أناس يركبون جواد الكبر عن طريق التواضع ازاي يعني يعني مثلا في وسط عالم جهله او في وسط أناس يبجلونه ويحبونه ويحترمونه ويقولون أنت أعلم الناس وهو عايز الناس تمدحه يوم ايه يتواضع إليه والله يا أخي الواحد الواحد اكتشف أنه جاهل جاهل مركب أنت جاهل عم الشيخ إزاي مولان ده احنا ما شفناش إزاي ده انت أعلم أهل الأرض أبدا والله ده انا جاهل ده انا ما بفهمش ده انا كنت فاكر نفسي بعلم ده انا كل ما يتواضع في الظاهر يثني عليه الناس ويكثرون الثناء عليه نعوذ بالله من تواضع, من تواضع الكبر لا هؤلاء السلف بما علمناه من سيرهم وثناء الناس عليهم مع توالي القرون فهذا علامة إخلاص والله حسيبهم لما الواحد من هؤلاء كان على نفسه كان القصد من ذلك أن يدفع داء جموح النفس مش إن هو يعني قصد أن يزري بلا فائدة لا ما كانش أولئك السلف يفعلون شيئا من هذا رحمة الله عليهم لا سيما كما قلت لكم من كان له لسان صدق في الأمة ويستحيل أن يكون هناك رجل كذاب حتى لو اثنى أهل جيله عليه أن يتواتر الثناء عليه عبر القرون لا لا يتواتر الثناء على إنسان عبر القرون إلا وهو في الغالب من الصادقين يقول أبو خالد الأحمر أيضا ذاكرا عن الأعمش وكان الأعمش صاحب دعابة وصاحب تعليقات ساخره كما سياتي ليقول ان الاعمش لقي ابراهيم النخعي في الطريق ابراهيم النخعي دا احد مشايخ الاعمش والاعمش اعمش في وجهه عمش يعني يعني لم يكن جميل الصوره وابراهيم النخعي كان اعور فهم بقى الاثنين ماشيين مع بعض فقال ابراهيم للاعمش مازحا اليك عني يعني انت روح من سكه وانا من سكه ليه قال اعمش واعور يعني الاثنين ماشيين قبل بعض يعني الحبيب ويعني مدعالي لسخريه الناس انهم يضحكوا عليهم والكلام ده للصوره مش راكب خالص اعمش واعور فقال له الاعمش بل نمشي معا ويأثمون اللي عايز يفترق علينا ويسخر منا هو حر يشيل الاسم على الكتاب فقال له إبراهيم بل نفترق ويسلمون شو بقى يعني كلام إبراهيم تحته معنى كبير ألا وهو محبة السلامة للمسلمين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 وهذا الحديث رواه البخاري في صحيحه لما طعن عمر رضي الله عنه قال لابن عباس رضي الله عنهما يا ابن عباس امشي في الناس وانظر من قتلني فلما جاء ابن عباس وقال له غلام المغيرة اللي هو ابو لؤلؤة المجوسي غلام المغيرة قال الصنع قاتله الله لقد أمرت به معروفا الحمد لله الذي لم يجعل الميتة بيد رجل يدعي الإسلام فحمد عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ربه تبارك وتعالى أنه لم يتورط في قتله رجل مسلم فيدخل النار بسببه وهكذا مسألة طلب البراءة للمسلمين وانت لماذا تسعى ان تحقق التهمة على اخيك التمس له لا سيما ان كان من اهل الفضل واهل النبل لماذا تصدق ما يقال عنه ربما كان كذبا من الاكاذيب يعني في حديث كعب ابن مالك في غزوة تبوك. لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك قال ما فعل كعب بن مالك فقال رجل من بني سلمة حبسه برداه والنظر في عطفيه حبسه برداه هدوم نظيفة واللي بيبص على الهدوم النظيفة والمكوية والبيضة ديئة وده وش وش غزو الغزو ده كان في حر شديد ومفازا وطريق طويل وكله تراب وعرق والكلام ده والراجل ده صاحب هندام بلبس ابيض تمام وقدومه مظبوطه ده مش بتاع غزو هو, هو عايز يقول كده الرجل من بني سلمة تكلم في حق كعب بن مالك وقال هكذا حبسه برداه والنظر في عطفيه كل شيء يبص لعضلاته فارحم بنفسه فانبرى معاذ بن جبل رضي الله عنه وقال له بئس ما قلت والله يا رسول الله ما نعلم عن كعب إلا خيرا هذا الواجب الواجب أن تطلب البراءة للمسلم لا أن تتهمه بغير برهان فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامة ان أل تراه وقال الله عز وجل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد حتى الضحكة حتى السعلة يسعلها المرء توضع في كتابه إذا أي إنسان يعلم أنه يلقى ربه غدا فلينظر إلى موطئ قدمه هذه القدم ثبتت أم زلت إن زلت فإنما تزل في النار مش واحد يزل من قمة جبل لا إن زلت قدم يوم القيامة فالزلة تكون في قعر جهنم أسأل الله تبارك وتعالى العافية منها قال عيسى بن يونس عن الأعمش إني لا أسمع الحديث فأنظر ما يؤخذ منه فأأخذه وأدع سائره إيه معنى هذا الكلام هل يدع سائر الحديث فلا يعتبر به أو لا يعمل به لا قصده ألا يشغل قلبه إلا بموضع الحاجة من الكلام ممكن يكون الحديث طويل وأنت لا تحتاج منه إلا فقرة في وقتك هذا يبقى تأخذ ما تحتاج ولذلك يعني تجد علماء الحديث قد يأتون بالحديث الطويل الذي قد يستغرق عدة صفحات ولا يريدون منه إلا كلمة واحدة فيعقدون الباب على هذا الحديث بهذه الكلمة سيما فعل الإمام مسلم رحمه الله وضع حديث الدجال الطويل الذي يستغرق عدة صفحات في كتاب الأدب طب ايه علاقة اخبار الدجال بكتاب الادب النووي بواب على حرف واحد من هذا الحديث حديث المغيره بن شعبة انه كان يكثر ان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما ينصبك منه يا بني ايه اللي تخيف منه بواب النووي على هذا الحديث بقوله باب جواز أن يقول الرجل لغير ابنه يا بني مع أن الحديث عدة صفحات إلا أنه أخذ كلمة واحدة وعقد التبويب بها ما ينصبك منه يا بني لان بعض الناس قد يتصور أنك لو قلت لغير ولدك يا بني أنك وقعت في مخالفة لأن الله عز وجل قال أدعوهم لآبائهم هو أقصط عند الله يبقى أدعوهم لآبائهم إذا أنت لما تقول لولد غير ولدك يا بني هل أنت وقعت في مخالفة الآية لا لأن الآية أدعوهم لآبائهم أي في حاق النسب في البطاقه الشخصيه في الاوراق الرسميه لا بد ان ينسب الولد إلى ابيه ادي معنى ادعوهم لابائهم مش المقصود ان الايه تنطبق على الحديث لا انما يا بني او يا ابن اخي زي ما كان كثير من الصحابه يعبروا بمثل هذا فيعني قد يكون الحديث طويلاً وإحنا شفنا برضو في ال... عند الإمام البخاري رحمه الله لما ضربنا الأمثال بتبويبات البخاري رأينا شيئا من هذا وسيمر بنا شيء كثير في كتاب الرقاق ولو تفتكروا إن احنا ذكرنا وإحنا بنتكلم عن الترا... ترجمة البخاري وكيفية تصرف البخاري في الترجمة أنه أحيانا يبوب, يبوب ببعض النص وليس بكل النص كلام الأعمى هنا. مش معناه أنه لما يقول أنا أخذ بعضه وأدع سائره أي أهمل العمل به لا إنما في وقت الحاجة يأخذ الذي يريد من النص ويدع سائره لوقته لأنه ربما يحتاج إلى بقية النص بعد ذلك طبعا أنا أقول هذا الكلام أنبه ليه؟ لأن أنا أعالد مشاكل تقابلني من بعض الناس بالأسفة طلبة العلم لما بيسأل عن حاجة زي كده يعني يستشكل كلمة الأعمش يقول وأدع وسائره زي الكلام اللي احنا قلناه قبل كده. فيما يتعلق بكلام شعبة ابن الحجاج وسفيان ابن عيينة وسفيان الثوري من كلمات ظاهرها القدح في علم الحديث أو ظاهرها القدح في الحديث كقول شعبة مثلا لبعض الذين كانوا يتهافتون على كتابة الحديث قال إن هذا الحديث يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم منتهون طب دفال أنتم منتهون هذا عجز آية ذكر فيها النهي عن شرب الخمر والميسر فهل شبه شعبته الحديث بالخمر لا احيانا بعض طلب الحديث يبلغ به الشر في طلب الحديث أنه قد يبذل الليالي والأيام في السفر ليطلب لفظة غير صحيحة ما رحلها لي، قال لك هذا حديث غريب والحديث الغريب كان العلماء علماء الحديث يتكثرون به يعني أي حد عايز يفرد عضلاته نشوف أغرب الأحاديث عنده فده يدل على أنه صاحب رحلة وصاحب عناية بالألفاظ فيقوم يتبجح على أخرانه بمثل هذا آه يتنزل كلام شعب على أمثال هؤلاء اللي ممكن يضيع قيم الليل وممكن يصلي الفرض بالعافية والكلام ده في سبيل أنه يرحل إلى بلاد بلاد بعيدة علشان يجيب اللفظ مش إن هذا الحديث يصدكم عن ذكر الله ده الحديث ده هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم فلا يتصور في مثل شعبة أن يقول هذا الكلام وكذلك سفيان الثوري كان يقول ما أخاف على نفسي إلا من الحديث طب ليه قال لك عشان حاجتين. الحاجه الأولى كان سفيان الثوري شديد الشره في سماع الحديث لدرجة أنه كان إذا لقي أي انسان. سواء كان من أهل العدالة أو ساقط العدالة معه حديث كان يقعد يقول له حدثني فحدث عن قوم من الكذابين والمتركين بسبب إيه؟ شدة شرهه على تحصيل الحديث دي نمر واحد طب واحد يقول لي طب قبل ما نغادر نمر واحد دي طب دي إيه إشكالها إشكالها أن الناس سيحملون هذا الحديث لأن سفيان رواه وبعضهم يقول لولا جلاله سفيان ما حملنا هذا الحديث فالذي نشر أحاديث هؤلاء الكذابين أو المتروكين أو المجهولين الذي نشر أحاديث هؤلاء في الناس أن سفيان روا عنهم لجلالة سفيان فخشى سفيان على نفسه أن انتشار هذه الأحاديث ربما كان سببا في المؤاخذة بين يدي الله آدي اللي سفيان كان خايف منه الحاجة الثانية أن سفيان كان يخاف من الحديث خشية أن يعمل بما علمه وحمله عن شيوخه فالذي يحمل النصوص كلها ولا يعمل بها يكفر حجج الله عليه ربما لو كان جاهلا بالحكم لم يؤاخذ مؤاخذة من علم فخالف فكان خائف على نفسه ان كتر الأحاديث دي حملته الأحكام الشرعية بأقسامها الخمسة، فلا ربما قصر في أداء شيء أو في فعل شيء أمر به فيوم يؤخذ إيه؟ بسببه. فالعبارات اللي زي دي كانت لما بتخرج من العلماء كانت تخرج ولها علل ولها معاني. الذي لا يعرف حقيقة هذه المعاني ربما تصور أن هؤلاء العلماء يشتمون المحدثين وبكل أسف وقع بعض كبار المفكرين أو الكتاب الإسلاميين في مثل هذا وهو يحط على أهل الحديث جاب كلام شعبة ابن حجاج وأتى بكلام سفيان الثوري وتكلم بمثل هذا الكلام الذي ذكره العوام والذي أنا أجيب عنه إجابة صحيحة حتى لا يقع فيها طالب من أهل العلم قال عيسى بن يونس لم نرى مثل الأعمش وما رأيت الأغنياء عند أحد أحقر منهم عنده مع فقره وحاجته هو ذا عزة العلم عزة العلم لا يضع نفسه أبدا عند صاحب جاه ولا صاحب مال لأن العلم يمنع من ذلك في مقدمة ابن خلدون بيذكر أنه تدارس مع بعض أصحابه رواتب الناس في بيت المال يعني قدامهم دفاتر و اسم كل واحد و المرتب اللي كان يخدم بيت المال فلاحظ ان مرتبات اهل, أهل العلم اقل المرتبات يعني الاعمج ده مثلا اللي احنا نتكلم عنه قرر له من بيت المال في اخر عمره خمسة دنانير في الشهر خمسة دنانير في الشهر وفي آخر عمره في الوقت الذي كان شاعر كالمتنبي أو كأبي دلامة أو غيرهم يأخذ الألوف المؤلفه من بيت المال يعني واحد كأبي دلامة مثلا كان شاعرا وكان يعني قبيح الوجه وكان بيطلع مع الخليفة الرئيس الوزر والكلام له فكان المهدي أمير المؤمنين لما كان بيطلع رحلة صيد كان بياخد أبو دولامة معاه فطلع مرة المهدي ورئيس الوزراء وابو دولامة في رحلة صيد رئيس الوزراء كان اسمه علي بن سليمان وطلعوا في رحلة صيد المهم كل واحد معه البندوية بتاعته فالمهدي لقى الضبي كده فضربوا بلي بالسهم بتاعه أصابه فخر صريعا علي بن سليمان معدي ضبي وكلب ومش عارفه بيضرب كده ان ضرب الكلب يبقى المهدي رمى ضبيا ورئيس الوزراء رمى كلبا فالمهدي قال له يقول لنا حاجة في الموضوع ده علق لنا على الموقف ده فقال ابو دلامة على بديهته قد رمى المهدي ضبيا شك بالسهم فؤاده وعلي بن سليمان رمى كلبا فصاده فهنيئا لهما كل امرئ يأكل زاده طبعا مهدي قهقه وضحك من يعني ايه الطرفه ديت وعلى البديهه وجابها بال فاعطاه ثلاثين الف درهم على كل بيت 10000 درهم ألف درهم في ثلاث أبيات أهل العلم كانت أعطياتهم قليلة بالذات الذين كانوا لا يغشون السلطان ابن خلدون بقى لما بيبص بقى في كشوف الحساب والمرتبات والكلام ده لقى أهل العلم على الجملة مرتباتهم أقل من الشعراء ومن الخطباء ومن جلساء والندماء والكلام ده فامسال صاحبه على إيه الموضوع ده ولي دايما أهل العلم مرتبتهم قليلة فقال هو أو قال ابن خلدون معلقا أظن ابن خلدون هو الذي علق قال إنما ذلك لعزه بضائعهم العلم مانع من أن تريق ماء وجهك العلم مانع من أن تتقاتل على الدنيا العلم مانع من أن ترتكب ما يخالف الدين والمروءة تلاقي اهل العلم دائما راجعين لورا مش عايزين يدخلوا على اهل الدنيا ولا يزاحمون اهل الدنيا ليه لعزه بضائعهم لعزه ما يملكون الذي يملكونه هو كلام الله ورسوله الذي يدعو دائما الى التعفف فالاعمش لانه ما كان يريق وما وجهه عند احد من اهل الدنيا ما كان يأبه لاحد كان أحقر الناس عنده أهل المال ولا أقصد بأهل المال الصالحين منهم أهل الدنيا يعني مع فقره وحاجته وكان سفيان الثوري رحمه الله تعالى يقول إن استطعت أن, إن وجدت الملح والخبز لم يستعبدك أحد إن استطعت أن تصبر على أكل الملح بالخبز لم يستعبدك أحد لأن المر انما يذل بسبب الحاجة بالذات لو عينه اتفتحت وهذه العين لا يسدها شيء أبدا مهما حصلت ومهما نلت الذي أملت فإنه لا منتهى لطمع المرء وهذا منصوص كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو ابن آدم واديا من ذهب لقال لو أن لاثنين ولو كان له اثنان لقال لو أن لي ثلاثة ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب وتاب الله على من تاب الوادي دا منتهى بصرك إذا وقفت في أرض صحراء شوف آخر بصرك هيود فيه من كل الجهات فتصور ان انه من موقف قدميك الى منتهى بصرك من كل الجهات جبال ذهب جبال من الذهب هو ده مش كفايه يبقى عندك وادي من الذهب مش كفايه عليك لا اول ما حصل للوادي قال يا سلام لو كمان وادي جنبه قالوا الوادي التاني قال يا سلام لو كمان ثالث قالوا ثالث لو رابع ولا يملا عين ابن ادم الا التراب وتاب الله على من تاب يبقى نفهم من كلام الاعمش ده من, من كلام عيسى بن يونس انه ما كان احقر من الاغنياء عند الاعمش مع فقره وحاجته مش احتقار اهل المال من اصحاب الديانه لا لانه اذا كان صاحب ديانه حمله ذلك على التواضع لله عز وجل لكن كان يقصد الاعمش كان يقصد اهل الدنيا قال عثام بن علي قيل للاعمش الا تموت فنحدث عنك فقال لهم كم من حب اصبهاني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 يعني لو اني مسى عالم من العلماء وانا لي خصوصية بهذا العالم العالم دا مات هناك رواة كثيرون لم يدركوا هذا العالم ولم يروه طب لو عايزين يحدثوا بحديث هذا العالم هيعملوا ايه هيقولي انا انا اللي هتشهر بقى يعني خليني انا في زمان الاعمش مثلا وانا مختص بالاعمش والناس كلها عرفة ان أننا عندي أحاديث الأعمش مات الأعمش النهارده هناك رواة كثيرون لم يروا الأعمش من سائر البلدان نفسهم بقى يرأي احاديث الأعمش أنا الباب بقى زي ما حصل مرة لي أبي نعيم الفضل بن وهذا أحد مشيخ الإمام أحمد والبخاري قال أبو نعيم كنا في جنازة مسعر ابن كدام ومسعر دام طبقت لأعمش برضه وكان أبو حاتم الرازي يقول مسعر المصحف يعني حفظه كأنه مصحف لا لتلاقي نقطة زيادة فضلا عن حرف زيادة مسعر المصحف فأبو نعيم الفضل من كان كان عنده ألف حديث تقريبا عن مسعر وده في هذا الزمان كان يعتبر رأس مال ضخم جدا المهم وهم في جنازة مسعر وبيدفنوه فأبو نعيم بيقول إيه للجماعة اللي حواليه الآن تجيؤوني فتسالونني عن حديث مسعر ما هو مسعر مات اللي نفسه ياخد من المسعر خلاص ما يتقن البوابه بقى اللي عايز حديث مسعر يجين وعمل يفتخر كده ابو نعيم الفضل دكين ورافع صوته كده ويعني كأنه كانوا يقول ألا من المبارز في حديث مسعر قال ابو نعيم فأتاني محمد بن بشر العبدي فذكرني بأحاديث مسعر قال له انت عندك قديق عن مسعر يعني قال له هات اللي عندك قعد محمد بن بشري يديله احاديث أحاديث لمسعر أول مرة أبو نعيم يسمعها في حياته وكان لسه من شوية بقول إيه الآن يجيئونني فأحدثهم بأحاديث مسعر طلع له واحد من الجحر كده من وسط الناس قال له انت عندك ايه عن مسعر يعني فعندك كذا قال له لا وكذا ولا كذا لا قال ابو نعيم فاغرب علي سبعين حديثا لمسعر ما سمعتها قط يقول معلقا ابو نعيم الفضل بن ذكين فقمت من بين يديه مستخزيا كأنما ديك نقرني اشعر بالخزي قال لسه أقول ألا من مبارز طلع الواحد من وسط الناس عرفوا أنه هو ما عندوش يعني عن مسعر كتير قوي اللي عندك عن مسعر عند الناس بحلها إنما محمد بن بيش كان أكثر اختصاصا بمسعر من أبي نعيم الفضل ابن دكين فأحيانا المحدث بيتمنى أن يموت شيخه عشان يبقى هو لإيه البوابة بتاعه فواحد يقول للأعمى شيء يقول له ألا تموت فنحدث عنك يبقى إحنا البوابة بقى بدل ما يقولك يسمعوا عندك مباشره احنا الاثنين زملاء فيك لا يقولي أنا, انا الباب وانا اوصلهم فقال لهم كم من حب اصبهاني الحب اللي هو الزير انت عارف الزير الفخار اللي هو بيتحط فيه ميه ده ده اسمه حب كم من حب اصبهاني انكسرت عليه كيزان كثيره تعرف الكزب يبقى طول كده يعني عايز يقول يعني ايه وكم من صحيح مات من غير علة وكم من سقيم عاش حينا من الدهري يعني بيقول له يعني يا مناس ماتوا شباب في حياتهم وملحش يستمتع بأن أنا أموت في حياتي علشان إيه علشان يروي يروي عني نعم قال أبو بكر قال أبو عوانة أبو عوانة اسمه ضاح ابن عبد الله يشكرى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 عندها امرأة الأعمش وقبلها خمار فيعني حفظت الجميل فكل ما يجي أبو عوانة على الباب والمرأة تعرف إن هو أبو عوانة لما يستأذن ثم تاخد الأعمش بإيده كده وتطلعوا المين لأبي عوانة فأبو عوانة بيقول للأعمش إيه لي إليك حاجة قال وما هي قال أتقضيها لي قال له إن قلبي ليس في يدي. ده الأعمش اللي بيقوله. قال أمل عليا. قال لا أفعل. يعني الأعمش ايه يعني يعني شوفه يعني عايز ياخد منه العهد الأول خالص ان هو يعني يقضي له حاجته. يعني يقول له يعني أتقضيها لي اديني وعد إن اللي حطلبه هتنفذ لي. قال له إن قلبي ليس في يدي يعني أنا لا أستطيع أن أعيدك بشيء قل للأول إيه الموضوع فإن يعني قبله قلبي فعلت فقال له أمل علي أمل علي يعني مليني إيه بعض أحاديثك فقال له لا أفعل وكما يعني أشرت في المرة الماضية أن الشيخ قد يرى من الأدب للطالب والأنفع له أن يحرمه مما يريد أهل اليقظه من الطلاب لا يتضجرون من ذلك لا يتضجرون من ذلك مرة واحد جاء يحيى ابن معين جاء يحيى ابن معين ومستعجل كده وعايز ياخد ابن معين في دوكا كده فقال يا ابا زكريا اني مستعجل حدثني بحديث اذكرك به انا مستعجل القافله هتمشي بسرعه بسرعه اديني كلمتين كده عشان افتكرك فقال له عين اذكرني اذ طلبت مني فلم افعل الشيط عايز تذكرني خلاص هحرمك علشان لما تفتكرني تقول اه والله حرمني من الحجز فلان وحدث شبه هذا مع الأعمش جاءه رجل فقال له يا أبا محمد استلفت دينارا فاكتريت حمارا بنصفه وجئت أسمع منك اكتريت حمارا اجر حمارا يعني استأجر أحمر من واحد وقال له أنا أخذه بنص درهم نص دينار أسمع الأعمش ورجع فقال له الأعمش اقترب النصف الآخر وارجع فأنت استلفت نصف وجاي عشان تسمع برضو إرجع بنصف آخر ولا أحدثه كشيئا زي ما بنقول يعني مشايخ كانوا يؤدبون بالترغيب والترهيب لازم الشيخ يكون رفيق بالطالب بعض المشايخ يكونوا شديدا على الطالب لمعنى عند الشيخ لاحظ ان الطالب ده عنده كبر بيتنطط ماهوش اهل للعلم الكلام ده اي معنى يلاحظه الشيخ ربما عامل الطالب على ما رأى فيمتحنه اذا كان بقى هو من النوع بقى اللي جاي كمحمد ابن مسلم ابن واره احد علماء الرأي الكبار وكان يلقب بذر رحلتين بذي الرحلتين فجاء الى ابي قريب محمد بن العلاء احد مشايخ البخاري ومسلم وكان ابن وره عنده باو فيه كده وكبر فدخل على ابي قريب فقال حدثني فكان أبا قريب تلك فقال له محمد ابن مسلم ابن واره ألا تعرفني أنا ذو الرحلتين أنا صاحب الرحلتين فقال أبو كريب الرحلتان ومن رحلتان ارمبر شلو حدفبر بر أنت جاي تولي محمد بن كريب لمحمد بن علاء أبي كريب أنا, أنا صاحب الرحلتين طب جانت تلميذ المفترض من تداخل على الشيخ حتى لو كنت شيخا فاضلا اخلع بقى رداء المشيخه طالما انك انت جاي عشان تسمع يبقى انت في هذا المجلس تلميذ يبقى ما تتعملش انك انت شيخ طالما لبست رداء التلمذة وجلست امام الشيخ يبقى تفضل شيخ اما تطلع بره بقى وتلبس رداء المشيخة ولا الكلام دوت جاي يبقى موضوع ثاني. فالاعمش قال له لما قال ان قلبي ليس في يدي ف.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 الجندي ده يعني كانت حاجة فخمة كده لقى لأ الأعمش لابس بدون المقطع دي وقاعد كمشان في نفسه وغلبان على ضفة نهر من الأنهار الجندي ده عايز يعدي الشط التاني عايز يعدي النحة التانية فكانوا أياميها بيقدروا ناس يشيلوهم ويعدوهم لإيه؟ يعدوهم النحة التانية يعني فيقول عيسى بن يونس بينما الأعمش جالسا على شاطئ نهر إذ مر به أحد الأجناد فقال له قم فاحملني إلى الشاطئ الآخر وأمراكب على اكتف الأعمش أول ما ركب على اكتف الأعمش قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين عندما بنت تقول دي وانت راكب الأعمش فالأعمش اضغاز قوي، لم يعلق ولم يرد شالوا فعلا لكن في وسط النهر قذفه في, في النهر لا جندي من الأجناد ما عارف من هذا الذي يجلس على شاطئ النهر إنه الجوهر الثمين سليمان بن مهران الأعمش ما قلت لك كثيرا ما الملابس لا تعبر عن صاحبها فلا تغتر رب أشعث أغبر كلام النبي عليه الصلاة والسلام ذي طمرين لو أقسم على الله لابره. رب أشعث مدفوع بالأبواب ذي طمرين لو أقسم على الله لأبره وقديما دخل الشافعي رحمه الله مسجدا من مساجد العراق فانتظر أن يضيفه أحد لأنه كان غريبا إن حد يشوف يقوله ده الشافعي الإمام بتاع الكلام يغضي يضيفه الحاجة انصرف الناس وكانوا يصلون معه صلاة العصر انصرف الناس وتركوه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 قلت في مرة سابقة الكيس البلاستيك اللي هو قيمته عشرة قروش انت بتشيل فيه مئة الف ومئتين الف وتلتمائة الف ورقة الجرنان اللي الناس تلف في فالفلوس بيلف الف والمئتين الف الف ورقة الجرنان ورقة الجرنان دي تسوي كم طب جوها ايه هي المسألة كده الثياب لا تعبر عن الجوهر قال محمد بن عبيد محمد بن عبيد التنافسي أخو يعلى بن عبيد وكلاهما كانوا عن الأعمش جاء رجل نبيل كبير اللحية إلى الأعمش يعني لحيته كده يعني وصلت سرطه يعني فسأله مسألة خفيفة في الصلاة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 ممكن تتجلس عليها ممكن تصلي عليها المهم الاعمش طلع لهم في يوم برد يعني وهو لابس فروه الخروف الصوف من بره وجلد الخروف المدبوغ من جوه من على ايه من على جسم الاعمش فواحد قال له يا ابا محمد لو قلبتها يعني المفروض انا لما اكون عايز اتدفى اخلي الصوف لي جوه الصوف على بدني يعني لا الاعمش كان لابسها زي الخروف بالظبط يعني الصف الصوف في الخارج وجلد الخروف في الداخل فبيقول له يا ابا محمد لو جعلت صوف الخروف يعني الى داخل قال له انصح الكبش هو انت احسن الكبش ولا اعلم الكبش طب الكبش بيلبسها كده الصوف بتاع الكبش بره وهو الجلد بتاعه جوه هو انا هكون اعلم الكبش يعني واخيرا قال الاعمش كلمه رواها عنه تلميذه الفضيل بن عياد جاء ناس إلى الفضيل بن عياد قال له ألا تحدثنا يا أبا علي؟ قال أنتم مفتونون حدثني الأعمش قال إذا أخذ أحدكم اللقمة فرمى بها خلف ظهره فمتى يشبع يريد أن يقول ليست المسألة أن يكون عندك ألف حديث أو ألفان أو ثلاثة أو أربعة إنك تكسر حجج الله عليك لكن كم حديثا من هذه الأحاديث عملت بها زي ما يكون إنسان بيأكل يأخذ اللقم يرويها خلف ظهره ولا يضعها في ثمة هذا لن يشبع مطلقا يقول إنكم إذا أخذتم الأحاديثة فلم تعملوا بها لم تنتفعوا بها ولم تنفعكم يوم تلقوا ربكم تبارك وتعالى يقول حفص بن غياث أتيت أنا وصاحب لي إلى الأعمش لنسمع منه فخرج الينا وعليه فروه مقلوبه احنا لسه بقول لك عيسى نيورس بيقول كان اللبس الفروة مقلوبة يعني مش الصوف لجسم الاعمش يعني قال فخرج الينا وعليه فروه مقلوبه قد ادخل راسه فيها فقال لنا تعلمتم السمته تعلمتم الكلام اما والله ما كان الذين مضوا هكذا وأجاف الباب أي أغلقه أو قال يا جارية أجيف الباب أي أغلقيه ثم خرج إلينا فقال هل تدرون ما قالت الأذن قالت لولا أني أخاف أن أقمع بالجواب لطلت كما يطول الكساء قال حفص بن غياث فكم من كلمه اغاظني قائلها منعني ان اجيبه قول الاعمش ايه معنى الكلام ده حفص بن غياث هو صاحب الله رايحين للاعمش عشان ياخدوا منه احاديث فخرج الاعمش اليهم وقال تعلمتم السمت وتعلمتم الكلام والله ما كان الذين مضوا هكذا يريد أن يقول أن الذين مضوا كان همهم في العمل أكثر من همهم في الكلام يا جارية أجي في الباب في اللي الباب عليكم ويقصد طبعا بالذين مضوا السلف من الصحابة والتابعين الصحابة والتابعين على درجاتهم الثلاثه إلا الكبار التابعين صغار التابعين أو وصف التابعين صغار التابعين لأن الأعمش لم يرى أحدا من الصحابة لم لم يحدث عن أحد من الصحابة قالوا إنه رأوا أنس بن مالك فقط رأاه مجرد رؤية ولم يأخذ عن أناس حديثا فيقول أن الذين مضوا من سلف هذه الأمة ما كانوا يتكلمون كثيرا إنما كانوا يعملون يعني دخل رجل على داود الطائي يزوره فالرجل اللي دخل ده بص في السقف بتاع البيت بتاع داود لأ عرق خشب مكسور فبيقول لي داوود الطائي ان في عرق خشب في السقف مكسور قال يا بني انا اسكن في هذا البيت منذ عشرين سنة وما رايته قال ال هذا معلقا وما كانوا يتكلمون الا فيما يعنيهم بس كانوا يكرهون فضول الكلام يعني انت لما قلت له عرق الخشب مكسور والخشب ماسك بعضه كويس مش ده من فضول الكلام اي شيء خارج ذكر الله تبارك وتعالى كانوا يعتبرونه من فضول الكلام كل كلام يسأل عنه المرء يوم القيامة كل كلام فما كان من ذكر لله عز وجل استفاد منه المرء وما كان من غير ذلك فهو من اللغو الذي إما لا حسنة له أو فيه سيئة إذا كان غيبة إذا الكلام بغير ذكر الله عز وجل إما أن يكون المرء فيها لا حسنة له لا له ولا عليه يعني كلام مباح وإما أن يكون عليه بغيبة محرمة يقول الأعمى بعد ما قال الجريء في الباب خرج إليه وأراد أن يضرب لهم مثلا ليتعلموا به قال لهم أتدرون ما قالت الأذن قالوا لا قال قالت لولا أني أخاف أن أقمع بالجواب لطلت كما يطول الكساء الأذن بتقول لولا أني أخاف أن أسمع ما أكره لطلت كما يطول الكساء وانت عارف طول الودان علامة الغفلة يقول لك فلان دا ويقول لك دا ودانه حمار يعني ودانه طويلة ما بيفهمش ايه اللي خلى الأعمش يقول هذا الكلام على لسان الأذن يعني خشية أن يقمع بالجواب تيجي تتكلم تلاقي واحد قليل الأدب يسمعك كلام يبقى اهتيالك أن الأرض تتشأ وتبلعك وأنك ما تسعى هذا الكلام كما قال الأحنف ابن قيس وكان يضرب به المثل في الحلم يقول الأعمش يقول الأحنف ابن قيس إني لأسمع الكلمة من السوء واحد بيشتمه يعني أو واحد يكلمه كلام مش كويس إني لأسمع الكلمة فأحملها ثلاثة أيام واحد يشتمه شيء ولا بتاع تركبه الحمى ثلاثة أيام من سوء الكلمة قالوا له فما الذي يمنعك أن ترد عليه طالما الكلمة وحشة أو كده وانت تأزيت منها لدرجة أن الحمى ركبتك ثلاثة أيام ما الذي يجعلك لا ترد على هذا الرجل قال خشية أن أسمع أشر منها يكون الرجل ده أو المرأة دي ولا حد عنده قاموس للشتائم هو وداك الوش إذا دخلت معاه في مساورة وفي محاورة وحاولت أنك أنت ترد عليه هيجيب لك اللي في الأعر فهو كلمه بس كده جرحت ودانه أصيب بالحمى ثلاثة أيام والذي منعه أن يرد عليه هو خشية أن يسمع شرا منها يقول حفص بن غياث رحمه الله الميذ الأعمش الذي راهد الحكاية يقول فكم من كلمة أغاظني قائلها منعني أن أجيبه قول الأعمش يعني يا مناس كلموني كلام أغاضني وكنت عايز رد عليه لكنني انتثلت هذه الحكمة من قول أبي محمد الأعمش ولنا إن شاء الله تبارك تعالى وقفة مع بقية رجال الإسنادي في الحلقة القادمة إن شاء الله اللي هو مع مجاهد ابن جبر ومع عبد الله بن عمر راوي هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويعني باقي من الحلقة حوالي نصف ساعة فنتلقى فيه ما تيسر من الأسئلة نعم في الاتصالات جاهزة طيب تفضل نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فلتش خالص حق؟ نعم. حباً. بس إرفع صوتك الله. حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جعل الله حدرة زقفا للأمة وعز الله بك الاستمرار. جزاك الله خير. جزاك. ورفع الله قدرت الدنيا والآخرة. الله يبارك. حباً. هكذا لعلتي ثلاثة أسئلة بعدين بحضر. نعم. السؤال الأول هكذا نسمعت بعض المفتيين. وقد سئل عن إزبل إزار للرجال يعني، أوه. فقال أنه مكروه وليس حرام، إلا إذا يعني كان فيه يعني شيء من الكبر، فهنا هذا الكلام صحيح؟ حركة السؤال الثاني إني كنت سمعت من كام يوم كده إن بعض في بعض حوارات في بعض القنوات الفضائية وقال الضيف كان بيحاور المذيع فبيقوله إنه مرة في سنة من السنين قدم للتأشيرة. وما وما جتش التاشيره الحقه <تصفيق> وقال له بنفس اللفظ انا واخد على ايه؟ انا يا رب انا واخد على خاطر منك يا رب يعني لما التاشيره ما جاتش <تصفيق> وبقى كده اترك عليك الباب فلا تفتح لي طبعا يعني وقال وفي نفس الحالة برضه حضرتك بان الملائكة موظفون عند الله فقالها دي قضيه يا شيخنا نعم حضرتك في الثالث كنت تقرا بعض المجلات هذا الأسبوع تحقيقا صحفيا يتعلق بحضرتك وفي كلام غريب جدا يعني من يعرفوش عنك وبحكم ان احنا سمعنا الطويل لحضرتك والمحاضرات حضرتك هل اتناعت على هذا التحقيق فن وتعليق حضرتك ايه جزاك الله خيرا وغيره جزاك الله السلام عليكم نعم السلام عليكم وعحمة الله نعم <تصفيق> <تصفيق> عليكم السلام عليكم وبركاته ودرك الشيخ نعم حبك في الله مولانا حبك الله جزاك الله خير. حضرتك يا رب. الله يحفظك. بنزبط حضرتك. المر اللي فاتك كان في آخر ساعة الحضرتك بنزبط موضوع الطلاق. وقال الحضرتك أنا طلقت مراتي طلقة بالتلاتة. الحضرتك قلت هي واحدة بخلاف ما لو قلتلو له قلت لها انت طالق طالق طالق. أه. فهل تقع الثلاثة في مجلس واحد ثلاثة ولا تقع واحدة؟ أه. دي واحدة. يا ريت حضرات ربنا بريك لك تفصلي الاجابه لان الأمر يخصني دي, دي, دي, دي نقطة النقطة الثانية هل يجوز إن واحد يكتب لأحد أبنائه وهم كبار كلهم يخصوا بجزء من من الإرث لأنه له هو الولد أصلا له جزء من المال الولد له إيه الولد له جزء من المال عند الأب يعني آه. كان بنا شقة في البيت بتاعه ما يوازي حوالي مثلا عشرين ألف فالأب عايز يكتب له إيه ما يوازي العشرين أو هيستحيل إنه يوازي العشرين فهو ممكن يكتب له مثلا بمبلغ أكبر بطراضي الأولاد هم فهلي يجوز اه طيب ماشي نعم نعم السلام عليك عليكم السلامة الله ايو اكلم بشيك لو سمعت انا معاك اتفضلت اه بسأل حضرتك لو سمحت عن اه انا كنت شغالة مدرسة اه وربنا الحمد لله اكرمني واعدت م. فدلوقتي انا بدفع فلوس للتأمينات علشان خاطر احافظ على, على فلوس المعيش اه والفلوس ديت انا عرفت انها بتخش بنوك طبعا وبتخش في موضوع الريبة والحاجات دي اه فهل دلوقتي في عليها انا ويزرف اني ادفع فلوس دي علشان احافظ على معيشي بعد فترة م. والسؤال الثاني انا كنت كانوا البنات كانوا بيجيبوا لي هدايا في المدرسة بس الله شهيد ان انا كنتش باكبر اي حد على اي حاجة وكانوا بيجيبوه محبة يعني م. وعرفت ان الحاجات دي بتعتبر زي رشوة طب اعمل فيها ايه دلوقت الحاجات دي السؤال الثالث ازاي ندعو اهل الكتاب للاسلام م. واحنا عارفين طبعا ان هم يعني بينكروا القرآن ومش مؤمنين باي حاجة فيه طب نحاول ندعوهم ازاي هم. وكذا قال كل خير ويجعلك نفع للأمة إن شاء الله الله يحفظك نعم طيب إن شاء الله طيب نعم السلام عليكم وعليكم السلام ومحبك الله شيخ أبصان اي نعم تفضل إن أحبك في الله حبك الله جزيك الله خير. الله يبرك كان لي أنا مقلبك من مكة نعم وكان لي اخت كانت حامل تقريبا قبل 40 يوم وعشان وضعت صحي طلبت انها تنزل الجنين فانا جبنا نوع من الحبوب يعني فمش عارف اذا كان في كفاره او او حاجه لا الله يديكم خير سلام لا السلام عليكم مم. نعم ناخد آخر اتصال السلام عليكم وعليكم السلامة الله السلام عليكم أعتلم بعد إذنك الشيخ أبو السلام عليكم أستعد من سيابتك بس في حاجة أنا أحبك في الأول الله يحبك بارك الله فيه في مصحف حضرتك موجود موجود دلوقتي مع شيخ موجود في المسجد اللي هو بيصلي فيه في أخطاء بالنسبة للمصحف لو ابنه جايبه أساسا تقريبا من جامعة الأزهر أوه. فعايزين حضرتك نعلن عنه وتهب المصحف قبل ما ينتشر في السؤول لان طبعا فيها خطأ شبيرة لا انت عليك انك انت تأخذ نسخة المصحف وتذهب إلى الشيخ المقارئ هناك وتدي له المصحف بنفسك عشان أوه. يسحب كل كل النسخ دي من الأسواق وينظر إذا كانت هنا هل هناك عقوبة ممكن يعاقب بها الذي نشر المصحف بهذه دي الصورة أم لا تمام الله خير. بارك الله فيك طيب اعتقد كفايه أعتقد كده يعني بالنسبه لي مساله اسبال الازار وان الاخ بيقول ان في بعض الناس بيقول ان اسبال الازار مكروه وليس بحرام والكلام ده طبعا بالنسبه للرجال أقول هذا القول قال به طائفة من أهل العلم ولكنه ليس بصواب والصواب أن إسبال الإزار حرام وذلك لأدلة كثيرة وردت عن أكثر من خمسة عشر صحابيا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن إسبال الإزار منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري قال عليه الصلاة والسلام أسفل الكعبين من الإزار في النار وكذلك حديث أبي جابر أبي جري جابر بن سليم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا حق قال له لا حق للإزار فيما دون ذلك يعني أو المؤمن إلى أنصاف ساقي قال يا رسول الله إنها بردة ملحاء يعني بردة عليها إي ما يعني, يعني فقال له عليه الصلاة والسلام أفما لك في اسوه قال فنظرت إليه فإذا ازاره صلى الله عليه وسلم إلى نصف الساق وفي صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال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 عند النسائي وغيره بسند لا بأس به من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الرجل خريم الأسدي لولا طول جمته وإسبال إزاره فذهب خريم وأتى بمقص وقص جمته لشعر يعني أطويل ورفع إزاره إلى نصف الساق وهناك حديث أخرى حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند النسائي بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله عز وجل إلى مسبل إزارة طيب إذا كانت الأحاديث بهذه الصراحة إذا كانت الأحاديث بهذه الصراحة فالعلماء الذين ذهبوا إلى الكراهه ما حجتهم؟ لماذا لم يفتوا بالتحريم الذي هو ظاهر هذه الأحاديث أفتوا بالتحريم لحديث ابن عمر وهو عند البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جر إزاره من الخيلاء لم ينظر الله إليه ألك يبقى الأحاديث خلي بالك من الكلام لان انا هتكلم في قاعده اصوليه الان اذا خدت بالك منها هتفهم الجواب كويس قال العلماء فالاحاديث التي ظاهرها التحريم مطلقه اما حديث ابن عمر فهو مقيد بالخيلاء لان حديث ابن عمر اللي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من جرى إزاره من الخيلاء من الخيلاء أهو لم ينظر الله إليه قال لك يبقى الأحاديث الأولى التي ذكرتها أنا اللي هو أسفل كعبين من الإزارة في النار والكلام ده يبقى نضيف عليه كلمة الخيلاء يبقى أسفل الكعبين من الإزارة إذا كان للخيلاء فهو في النار ده حاجة عند العلماء اسمها حمل المطلق على المقيد الحديث المطلقه قال لك نقيدها بهذا القيد الذي ورد في حديث ابن عمر اللي هو الخيلاء بس احنا يعني عشان برضو ايه نفهم يعني مطلق ومقيد بس عشان المسألة تتضح عندكم المطلق هو لفظ يتناول فردا لا بعينه بخلاف المقيد لفظ يتناول فردا زائدا بوصف يعني الكلام ده قال الله عز وجل واذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة لظة البقرة هنا جاءت مطلقة جاءت مطلقة أي بقرة كان من الممكن أن تجز إذا سمعوا الكلام إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة أي بقرة كبيرة صغيرة سوداء صفراء حمراء بيضاء اي بقر ذكر انثى يبقى كلمة بقرة هنا لفظ مطلق لكن لا يخص بقرة بعينها خلاص يبقى لفظ المطلق يبقى لفظ يتناول فردا لا بعينه الفرد اللي هو البقرة بس مش لازم يكون بقرة معينة اي بقرة وخلاص بقر بقر بلدي بقر مستورد بقر مش عارف هولندي اي بقر خلاص لا يتنور بقرة بعينها فلما تعنت بنو إسرائيل وقالوا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين يبقى صارت البقره هنا مقيده بوصف أم لا اه صارت مقيده بوصف في الاول خالص كت اي بقره تنفع ليه لانها جاءت مطلقه لما تعنتوا ام وصف البقره بوصف قال انه يقول انها بقره صفراء يبقى هل ينفع بقى بعد ما جاء القيد ان يروح يجيب بقره سودة ولا يجيب بقى بيضة ولا يجيب بقره صفراء لونها مطفي لا ما عادش ينفع ليه قال قيدت البقره بوصف زائد لم يكن مع الخطاب الاول يعني هو لو جابها بقره صفراء لونها مطفي يقول له لا انا قيدت لك البقره بثلاثه قيود القيد الأول صفراء القيد الثاني فاقع لونها أصفر مطر ما ينفعش القيد الثالث تسر الناظرين خلاص يبقى ده عندي مطلق ومقيده المطلق هو اللفظ الشائع الذي ينصب على معين لا بعينه على فرد لا بعينه إنما المقيد ها؟ هذا اللفظ يضاف إليه وصف زائد قيد الكلام به إبقى أنا لو عندي مطلق ومقيد أقدم من على مين من الأولى بأن يؤخذ يؤخذ بالمقيد لأنني لو تركت الأخذ بالمقيد ضيعت التقييد القيد شيء زائد على المطلق والأخذ بالزائد هو الاولى هذه معنى تحمل الايه المطلق على المقيد أي معنى المطلق إنما يفهم بمعنى المقيد انتوا عارفين برضو زي ايه زي حديث أبي هريره الذي هو في البخاري ومسلم من حديث قتيبه ابن سعيد قال حدثني الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة البخاري ومسلم الاثنين روى هذا الحديث عن كتيبة قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم صياح ديكتي فسلوا الله من فضله فإنها فإنه رأى ملكا فإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فانه رأى شيطان خلي بالك الاسناد ده يروي قتيبه عن الليث عن جعفر عن ابي زناد عن الأعرج عن ابي هريره بس انا اللي يهمني في المساله دي قتيبه والليث هذا حاجه افتكرتها بس قلت اقولها ماذا تفتح في علم الحديث برضو <تصفيق> هذا الحديث خلي بالك من لفظ الحديث تاني عشان نفهم المطلق والمقيد اذا سمعتم صياح الديكه فسلوا الله من فضله وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان هذا الحديث رواه الامام احمد بن حنبل والامام النسائي والامام البخاري في الادب المفرد من طرق عن الليث بن سعد رواه من طريق هاشم بن القاسم وشعيب بن حرب أظن شعيب بن حرب عند أحمد وعبد الله بن صالح كاتب الليث عند البخاري في الأدب المفرد وعبد الله بن وهب عند الإمام النسائي في عمل يوم الليلة التلاتة دول رووا الحديث عن الليث عن جعفر عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه باللفظ الآتي خلي بالك بقى انا نفسي انك تاخد بالك وتعرف إيه اللي زاد في الكلام قال صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم صياح الديكه بالليل فسلوا الله من فضله واذا سمعتم نهيق الحمار بالليل فتعوذوا بالله من الشيطان ايه اللي زاد كلمه الليل طيب انت اذا سمعت صياح الديكه بالنهار او سمعت نهيق الحمار بالنهار تسال الله من فضله بالنسبه للديك او تستعيذ بالله من شر الشيطان من نسبه الحمار الروايه الثانيه بتقول لك لا بالنهار لا انما قيد هذا بالليل يبقى انا عندي حديث جاء فيه اللفظ مطلقا وهو روايه قتيبه في الصحيحين إذا سمعتم صياحة الديكه فاسألوا إذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا داء مطلق ممكن تبقى بالليل ممكن تبقى بالنهار فجاءت الرواية الأخرى ديت فايه فقيدت لاستعاذة أو سؤال الله من فضله بالليل دون النهار طيب أنا قدامي اللفظين دول أي لفظ يقدم على الآخر الذي ورد فيه ذكر الليل ليل لأن هذا هو المقيد هو الذي قيد الرواية المطلقة الأولى لأنك لو أهملت ذكر الليل يبقى ضيعت القيد يبقى إذا وجد مطلق ومقيد يبقى لا نفهم المطلق إلا على ضوء المقيد يبقى المقيد هو الذي يقدم في الذكر المقيد هو الذي يقدم في الذكري خلاص هذه المطلق المقيد باختصار شديد طبعا بحث المطلق المقيد معقد ومتشعب وكثير جدا في أصول الفقه بس انا عايز بس اديت لك المثل دوت او المثالين عشان بس تخليك معايا عشان تعرف العلماء الذين افتوا بالكراهه جابوها ازاي أنا أقصد عاده بالفتوى كثيرا ان اعلم قبل ان افتي يعني عايز افهمك واعرفك انا خدت الفتوى ازاي عشان برضو ده يبيدي لك نوع من القناعة في امتثال الجواب فالعلماء قالوا ايه بقى كل الاحاديث التي ورد فيها اسفل الكعبين من الزارفة في النار هذه مطلقة لا الحديث التاني اللي بيقول لك إيه؟ من جر ازاره من الخيلاء اهو لم ينظر الله اليه قال لك من الخيلاء قيد يبقى المفترض كل الأحاديث اللي انت قلتها في الأول زي ثلاثة اللي ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة ولا يزكيم ولا عذاب أليم المسبل إزاره ينبغي أن تقول من الخيالاء عشان تاخد القيد اللي ورد في حديث ابن عمر ده كلام جميل وده برضو علشان نبين لك أن أهل العلم إذا ذهبوا إلى مذهب في الفتوى ما بيجيبش الكلام كده خط لازئ من دماغه لا لا بد أن يكون معتمد على الأدلة وعلى أصول لكن قد يخطئ برغم اعتماده على أصل قد لا يصل إلى حقيقة الجواب احنا بنقول من جر ازاره من الخيلاء لم ينظر الله إليه بقيت الخبر بيقول إيه فقال أبو بكر يا رسول الله إن أحد شقي إزاري يسترخي وأنا أتعاهده فقال له إنك لست ممن يفعل ذلك خيلا. قال لك هو رجع تاني كلمة الخيالاء وأنه رخص لأبي بكر رضي الله عنه أن يجر ازاره طالما أنه ليس إيه على سبيل الخيلا. جواب عن هذا الكلام له أكثر من محور المحور الأول أنه يستحيل على من يعرف سيرة أبي بكر رضي الله عنه أن يسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم اسبال الإزار فيطيل إزاره ثم يأتي معتذرا هذا لا يعرف من هو أبو بكر لنمر واحد نمره اثنين أبو بكر يقول يا رسول الله إن أحد شقي إزاري يسترخي يعني لا بالسروال حاجة زي بنطلون يعني البنطلون ده بينزل من ناحيه ونحية لا إن أحد شقي إزاري يسترخي وأنا أتعاهده يعني بشده إلى أعلى مش إن أبو بكر صديق سيبه راخي على, على الكعبين وماشي لا كل ما ينزل منه يشده الفو. طب, طب ليه بينزل منه السروال؟ لأنه كما روى ابن سعد في الطبقات بسند صحيح من حديث اسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال دخلت أنا وأبي على أبي بكر رضي الله عنه فرأيته رجلا نحيفا خفيف اللحم أبيض. وفي طبقات ابن سعد ايضا <تصفيق> قالت عائشة وهي تصف أبا بكر رضي الله عنه قالت أجنأ كان أجنأ يسترخي إزاره من على حقوته أو على حقوه وسطه كالرفيع فكان السروال بينزل منه فأنا عندي الوقت أبو بكر الصديق واضح جدا أنه كان يشد إزاره مسدولا فوق الكعبين بس في نحية الازار الإزار ومشد يشد الفوق أيقاس أبو بكر على الذين يطيلون أزورهم عمدا أين فعل أبي بكر من فعل هؤلاء الحاجة الثالث في مسند الإمام أحمد بسند صحيح على شرط الشيخين يرويه الإمام أحمد عن عبد الرزاق عن معمر بن راشد عن زيد بن أسلم قال سمعت ابن عمر هذا إسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم سمعت ابن عمر يقول أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال من جر إزاره من الخيلاء لم ينظر الله إليه قال ابن عمر وكان علي ثوب جديد يتقعقع يتقاقع يعني منشي لصوط يعني بفارقع كده فلما راني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قلت انا عبد الله فقال ان كنت عبد الله فارفع ازارك قال فرفعته قال زد قال فرفعته الى نصف الساق فجاء أبو بكر فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال من جر إزاره من الخيلاء لم ينظر الله إليه فقال أبو بكر يا رسول الله إن أحد شط إزاري يسترخي وأنا أتعاهده قال إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء فذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا, يخ... هذا خاص بأبي بكر لو ثبت أنه كان شد إزاره تحت الكعبين ولم يثبت الدليل على كده إيه أنه فرق بين أبي بكر وبين ابن عمر في أصل المسألة يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما قال من جر إزاره من الخيلاء لم ينظر الله إليه قال عبد الله بن عمر ارفع إزارك فرفع قال زد فرفع ولم يقل هذا لأبي بكر مما يدل على أن أبا بكر كان يرفع إزاره أصلا لكن لما نزل إزاره واسترخى لم يكن داخلا في المسبل ازاره فلما فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين أبي بكر وبين ابن عمر في أصل المسألة دل على أن هذا خاص بأبي بكر وأنه معذور معذور للسبب الذي ذكرناه اعلاه الحاجة الرابعة اللي حنقول بقى كلمة المطلق المقيد فيها اللي انا شرحتها من شويه في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ازره المؤمن إلى أنصاف ساقيه ولا جناح عليه فيما فوق الكعبين وأسفل, الإزار من وأسفل الكعبين من الازار ففي النار ولا ينظر الله عز وجل إلى رجل جر إزاره بطرا فذكر حكمين أهو. خلي بالك من المسألة الدقيقة دي بقى ذكر حكمين الحكم الأول أسفل الكعبين من الازار ففي النار الحكم الثاني من جر إزاره من الخيلاء أو لا ينظر الله عز وجل إلى رجل جر إزاره بطرا أي خيلاء يبقى أنا عندي حكمان حكم الأولاني أن مجرد من يسبل الإزار دا في النار الحكم الثاني أنه لو جره خيالاء لا ينظر الله إليه لبدل حكمين ولا حكم واحد لا حكمان الحكم الثاني أصعب بكثير جدا من الأول الثاني يا هيتحط في النار إنما الثاني الذي جر إزاره من الخيالاء ده بطرا يعني لا ينظر الله إليه وعدم نظر الله إليه أشد من النار نفسها يبقى عندي حكمان طب السبب واحد ولا لا؟ آه السبب واحد وهو جر الإزار يبقى سبب تعذيب سبب الكعبين من الإزافة في النار إيه؟ إسبال الإزار طب سبب أن الله لا ينظر إليه بعدما جر إزاره بطرا إيه؟ ألك إسبال الإزار يبقى السبب هو اسبال الازار طب الحكم واحد ولا مختلف قالك الحكم مختلف زي ما انا وضحت من شوي ترك نظر الله اليه ده حكم يتناسب مع الكبر إنما مجرد يتحط في النار ده حكم تاني العلماء يقولون علماء الاصول يقولون اذا اختلف الحكم خلي بالك واللي عايز يكتب يكتب عشان يستفيد إذا اختلف الحق في مسألة سواء اتحد السبب أم اختلف لا يحمل المطلق على المقيد يبقى العلماء اللي هم بيقولوا لنا إن المطلق يحمل على المقيد هنا بنقولهم لا لا يحمل المطلق على المقيد في هذه المسألة للقاعدة التي ذكرتها إذا اتفق السبب واختلف الحكم فلا يحمل المطلق على المقيم طب السبب اتفق ولا لا أيوة اتفق. ما هو السبب قال لك اسمهل الإزار طب اختلف الحكم ولا لا ايو اختلف اسفل تعليم الإزارفة في النار ده حكم ومن جر إزاره من الخيلاء لا ينظر الله إليه قال لك ده حكم تاني. يبقى السبب اتفق واختلف الحكم فلا يحمل المطلق على المقيد أيضا هناك دليل آخر رواه الإمام النسائي والترمذي بسلد صحيح عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جر إزاره من الخيلاء لم ينظر الله إليه فقالت أم سلمته يا أم سلمته يا رسول الله فما يفعل النساء بذيولهن قال يرخينه شبرا فقالت إذن تنكشف أقدامهن فقال يرخينه ذراعا ولا يزدن فهم سلمة ظنت لما سمعت مسألة تسبل الإزار وإن في النار والكلام ده طبعا النساء يسبلون الإزار والإزار بتاعهم بجارجر فقالت يا رسول الله النساء إذن تنكشف أقدامهن لهم ما عايزين يعملوا بقى يخلوا الإزار فوق الكعبين أو لحد نصف الساق كالرجال تنكشف أقدامهن فحملت أم سلامته الحديث على عموم الرجال والنساء ولم تق ولم تفهمه أنه مقيد بالخيلاء إنما فهمته مطلقا عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال يرخينه شبرا أي من عند نصف الساق التي تنكشف أقدامهن قال يرخينه ذراعا أي من عند نصف الساق ولا يزدنا على ذلك العلماء كالحفظ بن حجر وغيره قال بهذا الحديث يتعقب الذين حملوا المطلق على المقيد أي حملوا إسبال الإزار على الخيلاء والصحيح في هذا أن المطلق لا يحمل على المقيد كل الأحاديث التي وردت في النهي عن إسبال الإزار على ظاهرها في الحرمة على ظاهرها في الحرمة أما إذا أضاف إلى إسبال الإزار الخيلاء يبقى عنده مصيبتان المصيبة الأولى إسبال الإزار المصيبة التانية الخيلاء إذا فعل هذا ضعفت عليه العقوبة بألا لا ينظر الله تبارك وتعالى إليه وأرجو أن يكون الجواب ده يعني كافي في إثبات أن إسبال الإزار للرجال دون الكعبين حرام. نعم بيقول بقى السائل انه يعني واحد في برنامج من البرامج كان بيتكلم عن الحج وبتاعه وبعدين قال ان إيه إنه هو يعني ما محج السنة من السنوات وما جاتش تأشيرة له في السنة دي فقال يا ربنا واخد على خطر منك وانا زعلان منك خبطت عليكم ما فتحتليش ليش وقال ان الموظ... موظفين عند ربنا والكلام ده طبعا هذا يعني بكل اسف يعني لا يجوز مطلقا اذا تكلم المرء عن الله عز وجل أو عن ملائكته الكرام أو عن أنبيائه صلوات الله وسلام عليهم إلا أن ينظر في حقيقة ألفاظه فلا يجوز أن يخاطب الله عز وجل كما يخاطب الناس ولا كما يخاطب الملوك حتى في صفات الله عز وجل لا يجوز أن يوصف الله سبحانه وتعالى بوصف إلا ما جاء في القرآن أو صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني ما يجيش واحد زي ما أنا بقرا أحياناً لبعض الناس لما يحب لما يصف السماوات وبتكلم عن إعجاز القرآن عن إعجاز الخلق في السماوات يقول لك إن الله عز وجل هو المهندس الأعظم هذا لا يجوز لا يجوز أن يقال عن الله عز وجل أنه مهندس آه الهندسة عندكم يا بني آدم هي صفة مدح لكنها عند الله عز وجل لا تجوز أن يقال مهندس الكون أين أنت من قول الله عز وجل؟ بديع السماوات والأرض بديع الذي خلقهما على غير مثال سابق يبقى لما يجي يقول يا رب انا واخر على خطر منك دقيت عليك الباب ما فتحتش لي قال هو انت لك حق عنده اساسا قال ألا تتهم نفسك دعوت الله عز وجل فلم يستجب لك ألا ترجع فتقول الذنب مني أنا ألا ترجع فتقول هناك معوقات للإجابة وأن الله عز وجل لا يظلم مثقال ذرة لكن يقول واخد على خطري أو أنا زعلان منك يا رب أو الكلام ده هذا كل كلام سوقي لا يجوز أن يقال في حق الله تبارك وتعالى أبدا وكذلك كل الملائكه موظفين عند ربنا هذا كلام يعني فارغ وإحنا بنهيب يعني بكل من يتكلم عن الله ورسوله انه يستخدم الألفاظ التي جاءت في القرآن أو السنة ليه لان النبي صلى الله عليه وسلم كان اعلم الناس بالله تبارك وتعالى عشان كده بعض الناس لما كان بيسال يقول لك انا بلاقي في الكتب ادعيه جميله جدا هل ممكن ادعو بها ولا اقتصر على الماثور عن النبي صلى الله عليه وسلم اقول لك اقتصر على الماثور فان النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا من خيري الدنيا والاخره الا اختار له افضل الكلم وما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمات إلا وهي محبوبة عند الله تبارك وتعالى. فيبي أنت خليك في المضمون لما يكون في دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم. أدعو به لأن إحنا ضمنين إن الكلام ده أولًا صح عنه عليه الصلاة والسلام وضمنين أنه محبوب إلى الله عز وجل إذ النبي صلى الله عليه وسلم لا تكلم إلا بشيء محبوب إلى الله تبارك وتعالى مع إجازتنا برضو أن يدعو الإنسان بما يشاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمرء وهو ساجد وليتخير من الدعاء أعجبه إليه ولكن المأثور عنه عليه الصلاة والسلام أفضل من غيره نعم. أما الكلام اللي بيقول الأخ يعني أن فيه بعض المجلات نشرت هذا الأسبوع تحقيقا صحفيا يتعلق بي كلام عني يعني وإن هو يعني بيقول أنه يعني هل أنا اطلعت على هذا التحقيق أم لا؟ نعم أنا اطلعت فعلا عن هذا التحقيق أرسل لي بعض إخواني المجلة التي عقدت المحررة كاتبة هذا التحقيق حوالي ثلاث صفحات أو أربع صفحات عني يؤسفني أن أقول أنها من الأكاذيب سفني يعني أن أقول أنها من الأكاذيب وأنا لما قرأتها لما قرأت هذا التحقيق وقع لي أو خطر لي قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سألت عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله إن الكهان يحدثوننا بالشيء يكون حقا الكاهن يقول له ما تطلعش الشغل النهاردة ليه؟ يقول له ما تطلعش بس الشغل النهاردة لو طلعت هيوقع عليه الجدار فيقول لك يا جاء الجماعة مخرفين وبتاعه اطلع يا عم يطلع يوقع عليه فيقول لك ده الكاهن هو الكاهن بيعرف الغيب إزاي عرف إنه هي يعليه جدار ده كلام عائشة رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام تقول إن الكهان لا يحدثننا بالشيء يكون حقا إزاي بيعرفوا الغيب يعني؟ فقال عليه الصلاه والسلام تلك الكلمه من, الجن من الجني أو تلك الكلمات عفوا من الحق يخطفها الجني ثم يخلطونها بمئة كذبة ده اللي حصل مع المحررة بكل اسف تأخذ عنوان صحيح وبعدين المذكرة التفسيرية كلها كذب كلها من أولها لآخرها كذب ويعني الكلام ده احنا بيتكتب عننا من 15 سنة تقريبا ويخذلون الناس عنا ويبغضوننا الى الناس ويفترون علينا الاكاذيب وبيألفوا حاجات من دماغهم من دماغهم يعني في بعض الجرائد بتقول عني وعن المشايخ انني اخذ من القنوات الفضائية في الشهر 100000 جنيه اخذ 100000 جنيه وهذا كذب له قرون يعني ليس فيه ذرة من الحق إن احنا بنتقاضى اجرا لا ال... القصة لو, لو المسألة سألت فلوس عندنا يعني احنا كنا وإحنا في شبابنا الحمد لله كنت رجلا ناجحا وكنت ممكن ألم فلوس لو عايز ألم فلوس يعني فأنا في... في وقت شبابي وشرتي وإقبالي على الدنيا وإقبال الدنيا علي ما نظرت إلى المال آتي بعدما بيض شعري ولم يبقى من الدنيا إلا مثل ضم الحمار أتعلق بالمال وبعدين حتى لو حد أخذ فلوس حد لحد أخذ فلوس إيه العيب اللي فيها يعني يعني على المشايخ حرام إنما المغنيين والمغنيات اللي بتاخد في, في, في التمثيلية بالمليون والاثنين مليون والثلاثه مليون والولد اللي بياخد بالدقيقة عشان يرقص ولا يغني ولا يعمل يقول لك الدقيقة بخمسين ألف دولار والكلام ده ده كله حلال عليهم لكن لو جات على شيخ من الشيوخ المحتسبين اللي ملهمش يعتبر وظائف اللي, اللي أو أوقفوا أنفسهم على خدمة الدين وعلى تبريك كلام الله ورسوله لو خادت حاجة زي كده لك اخي جدوا الجماعة بتعدوني ومع ذلك أقول هذا من الكذب الذي له قرون الفج الذي لا أدري والله كيف يلقون ربهم يوم القيامة بهذا الكذب فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه يعني اندهشت جدا جدا من هذا المقال وهذه الأكاذيب كلها أكاذيب من أولها لآخرها لكنني أقول ثلاث كلمات سواء لهذه المحررة التي كتبت هذه الأكاذيب أو أي محرر أو صحفي كتب عني أو عن إخواني أي شيء من الأكاذيب أنا أقول ثلاث كلمات أما الكلمة الأولى فهي قول الله تبارك وتعالى قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون والكلمة الثانية التي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو بها في قيام الليل كان يقول اللهم بك خاصا وإليك حاكمت وأما الكلمة الثالثة فهي لأبي العتاهية الذي كان يقول فيما يقول من حكيم شعره إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم والله المستعان. يسأل الأخ يقول أنني قلت في مرة سابقة أن رجلا لما قال لمرأتيها أن طالق بالثلاثة ده بخلاف أن يقول للمرأة انت طالق طالق طالق نعم انا قلت إن المقالة الأولى تقع واحدة لما واحد يقول لي مراته أنت طالق ثلاثا انما تقع واحدة ليه؟ لأن مفهوم العدد التكرير. التكرار يعني مفهوم العدد التكرار وضربت المثل بذلك لو, لو النبي صلى الله عليه وسلم في دبر الصلاة دبر يقول من حمد الله ثلاثا وثلاثين وسبح ثلاثا وثلاثين وكبر أربعا وثلاثين فتلك مئة فتغفر له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر صحيح مسلم يبقى لو واحد قال سبحان الله تلاثة وثلاثين الحمد لله 33 الله أكبر أربعة وثلاثين يبقى كم مرة قالهم ثلاث مرات لو قال سبحان الله ثلاثة وثلاثين ما هي وثلاثين هي مرة واحده بس امتى تبقى ثلاثة وثلاثين يوم ما يكرر يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله, الله يفضل يكرر حد من صار وثلاثين فلما يقول أنت طالق ثلاثا لا مفهوم العدد التكرير إنما عندما يقول أنت طالق طالق طالق طالق, طالق ها غير ثلاثة بس أنا أكرر بس عشان تفهم يعني طالق طالق طالق الأئمة الأربع وجماهير أصحابهم يوقعونها ثلاث مرات فلا تحل له حتى تنك حزوجا غيره الأئمة الأربع وجماهير الأصحاب أما شيخ الإسلام ابن تيمية ومجموعة من أهل العلم سبقوه ومجموعة لحقوا به جاءوا بعده فكانوا يرون أن قول القائل في مجلس واحد أن طالق طالق طالق أنها تقع مرة واحدة طالما أنه في مجلس واحد. أما إذا قال لها أنت طالق، وبعد يخرج برا، ورجعت أنا لا أنت طالق، وخرج برا، ورجعت أنا لا أنت طالق، يبدي طالق ثلاثاً تبين منه لأنها في ثلاث في ثلاثة مجالس منفصلات. نعم. الأخت اللي بتسأل عن هل يجوز يعني أن يكتب الأب الأحد أبنائه؟ يعني ولا فهمت من السؤال. ان هو الأخ ده بنى تقريبا شقة في بيت بعشرين ألف جنيه. فالاب حبي يكتب له العشرين ألف جنيه بتوعه لانها فلوسه الخاصة. هل يجوز أن يفعل ذلك؟ أقول إذا جاء الوالد الولد بمال فأعطاه للوالد. الوالد ما قالوش حاجة يقول كل ولد يورد لي ولم يقل الوالد شيئا فمات الوالد صار المال كله للورث زي ما بيحصل كده الأب مثلا يكون في الأرياف ولا حاجة ولا أبتع وعياله يشتغروا في البلاد الأجنبية في البلاد الإسلامية أو غيرها يعني ويبعت لبو فلوس هو الولد لقى لبو يدخر للمال ولا قى دي فلوس يحطها على جنب ولا الكلام ده خالص إنما يقول لك جابوا يوعي بقول له حاجة فيبعت لبو الفلوس والأخ الثاني يبعت لبو الفلوس والأخ الثالث بعد لبو الفلوس الأب بيكوين ثروة كبيرة ومات الوالد ولم يقل لواحد من الأبناء لما موت يا ابني خد فلوسك يبقى صار هذا المال مشاع ملك الوالد لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك والولد نفسه ما قالش الولد حاجة يبقى المال دا يقسم في الحالة دا على, على الورثة أما إذا الوالد الولد كان بيشتغل برا أو كان له ذمة مالية مستقلة وأعطى أباه المال إما الأب يحتاجه لكن الأب قال له يا ابني أنا إذا موت انت لك عندي عشرين ألف دي فلوسك حاجة خاصة بيك مش هدى لإخواتك إذا مات الوالد يبقى ابنه ده يأخذ فلوسه اللي هي الأب عينهاله. فإذا كان الوالد كانت المسألة بهذه الصورة وقال للابن يا ابن أنت لك عشرين ألف أو أنا هكتب لك من مالي بما يوازي العشرين ألف فهذا لا شيء فيه. إذا زود زي ما أنا فهمت من السؤال زود للولد أكثر مما يعني أعطاه الولد يعني الولد دفع عشرين ألف هو اداله 25 عشرين. الداله ثلاثين ألف. برضا الإخوة فهذا جائز أيضا، ولكن أقول أن هذا لو أراد الرجل أن يستبرأ لنفسه المال الزائد عن حق الولد يعتبر كأنه هبة لأنها في حياة الوالد، فحينئذ ينبغي على الوالد ينبغي للوالد أن يسوي أن يسوي في الهبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم الأخت المدرسة اللي بتقولنا بتدفع اموال للتأمينات علشان يعني إيه يعني المعاش والكلام ده أقول لا باس بذلك والهدايا اللي البنات كانوا بيجيبوها لها كنوع من أناع المحبه لا شيء فيها طالما ان المسألة دي مش متعلقة بأصل عامل المدرسة الكلام ده لما يكون المدرسة والمدارس المدرس مش راضي يقوم بالشغل إلا إذا دنالوا فلوس أو قنالوا دي على سبيل الهدية عشان نحصل من وراه إما درجات في نص السنة أو انها ترفع المجموع أو إلى آخره كل هذا لا يجوز لو نبدل هديه عشان كده أما إذا كانت المسألة زي ما هي بتقول محبة لما بينها وبين الطالبات من الـ الـ الـ الـ الآصرة يعني فهذا لا بأس به آآ برضو السؤال بقى اللي بتقول كيف ندع أهل الكتاب ده سؤال يحتاج إلى حلقة كاملة آخر سؤال اللي هو أخي بيقول إنه له أخت حامل آآ وقبل الأربعين يوم سقطت الحمل فهل يعني فيه كفار أو كذا أقول إسقاط الجنين قبل الاتنين وأربعين يوم التي جاءت في حديث حذيفة بن أسد صحيح مسلم آه... الذي أذهب إليه يعني فيه من العلم قال لا شيء عليها وفي من العلم قال يكرف ومن العلم قال حرام الذي أذهب إليه أنه يحرم على المرأة أن تسقط حملها قبل 42 يوما لستة أسابيع التي وردت في حديث حزيفة ابن أسيد لكن لا شيء عليها لا صيام عليها ولا دية إنما الصيام والدية يكونان بعد استكمال أربعة أشهر لأن بعد أربعة أشهر يتخلق الجنين يصير له أهلية الحياة صارت حياته كحياة أمه تماما وقتل الجنين بعد 120 يوم يعتبر قتلا فيه الدية وفيه الصيام أما قبل ذلك فإذا لم يكن للمرأة ثم حاجة إنها تسقط فأنا أذهب إلى التحريم في هذا ولا شيء عليها إلا أن تستغفر الله تبارك وتعالى أما إذا كان لمرض عضال يصيبها أو لضرر محقق أو راجح يصيبها فأسقطت حملها قبل 42 يوم فلا أرى شيئا عليها في ذلك والله سبحانه وتعالى أعلم وفي وفي الختام أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يجعل ما قلناه ومعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه إنه بكل جميل كفيل وهو حسنا ونعم الوكيل وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين نبي الحب إليه الصيف نحن نقرب ولادنا من ربنا شعيد تغمر القلب فتحبك ملائكه الرحمن شوقاً فلا ينبغي لك ايتها البنت الفاضلة أن يكون لك خيار مع حكم الله وحكم رسوله قولوا سمعنا وأطعنا و... حتى لو من تشطي المسألة لذلك الكتاب لا ريب فيه لمن يا رب هدى للمتقين.